منذ كنت عين كنت صبي فترتي كانت سويه كتربيت ببيت مسلم بين البليه كنت عين كنت صبي فترتي كانت سويه كتربيت ببيت مسلم بين البليه ومنايا الحسن يبت في المحياك البهيه وبالستري لجمالي بحجابي لا أذية هكذا أوصى إلهي في وصاياه نبي وتعودت بربي من مردات دنية روما كيد روما مكر وتدابير خفية لن يمسوا من حجابي إنني فيه الأبي سورة الأحزاب تحكي دعية الستر الجلية في عباهم هواهم بئس والله المطية بحجابي واحتشامي إنني أنثى قوية أعشق الستر بستكا في أثوابي نقية زهرت الدنيا زوال لكن الأخرى البقية ديننا دوما علي ليس كالدنيا الدنيا, الدنيا منذ أن كنت صبية فترتي كانت سوية قد تربيت ببيت مسلم بين البرية قد كبرت اليوم أمرن وحجابي لي هوية وتميزت بطهرين عم والله المزية قد كبرت اليوم أمرن وحجابي لي هوية Meyestu bittuhri Nama wallahi كنت Mennu an kuntuu sobiya Fittrati kanat soviya Kattarabaitu bibaitin Muslimin baihna albariya Mennu an kuntuu sobiya Fittrati kanat soviya Kattarabaitu Muslimin baihna albariya Muslimin baihna